ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لطيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأتمعهم ولو أتمعهم لتولوا وهم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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستبعفون في الأرض تخافون أن يتحطفكم الناس فآواكم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 إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 ليميّز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضٍ فيركمه جميعاً فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاثرون.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 وَإِذْ يُرِيْكُمُهُمْ إِذْ التَّقَيْتُمْ فِيهِ أَعْيُنٍ كُمْ قَلِيلَةٌ وَيُقَلِّلُكُمْ فِيهِ أَعْيُنَهُمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَأَصْبُطُوا فَثَبُتُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من النَّاسِ وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء كُم إِ أَرَ مَا ل تَرونَ إِ أَخَافُ اللهَّ واللَّهُ شَديدُ ليطاب إذ يَقولُولمُنَافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم م رَب غَروهَا أُل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَمَّا تَرَاءَى بِيَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومذ باط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوك فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنزَلْتَ مَثَلًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ان الله الَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إيَّكُم مِنْكُم عشرون فَابِرُونَ يَظْلِبُوا مئتينِ وإيَّكُم مِنْكُم مائةٍ يَظْلِبُوا ألفًا مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا بَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْتَهُونَ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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك, أولئك هم المؤمنون حقا